ما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضمين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لِمَن شَاءَ مِنكُم أَن يَسْتَقِيمَ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ